إِذَا رَأتْفُم م مكَان بَعيدٍ سَم يول آاتَ غَيْنُْ وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك لا تدعوا, لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلز التي يوعد المتقون قل المتقون كانت لهم جزاءا ومصيرا كانت لهم جزاءا ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين لهم فيها ما يشاءون كان على ربك وعدا مسؤلا كان على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 ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوماً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 وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا وَجَعَلَ بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَجَعَلَ بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا